من اله غيره افلا تتقون وقال مِنْ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واسرفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل من ما مِنْ منه، يأكل من تأكلون منه، ويشرب مما ما تشربون، ولئن أقعتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين